من طياب العزين برس الجهاد ديته لقم من غزالها دروس من سابا من اود من كنده وعاد من يمن الخدود والخزرج واس، للمشايخ في اماره الفسد ساسة المرقص وعباد الفلوس ساسة المرقص وعباد الفلوس لم <تصفيق> يجون لاجل تحرير البلاد فاليوب يردوا عدن لوس انجلوس دبا هم رجله وهم من عنجيات ما جزرهم تحت قدام المجوس ما قد احمد بن علي حثي وعاد عندكم مصط الامارة يحس عندكم مصدر الامارة يحس والعماير عندكم لذي تشد يامان يتقال لدولبس السلوس فادو السنه ببغداد الوغاد واليمن والشام كم تزاق نفوس يحرم السنه من الما والعتر والجريح يموت من كثر الطقوس والجريح يموت من كثر الطقس سوح مبنيت عند وابطهاد يخدمون الفرس وامريكا ورس سلعة دنس الحظرموت الاعتماد كم شبابا سنية وسط الحبس كم شبابا سنية وسط الحبوس كشفهم كلهم لطف بالسواد لا يغرك المشايخ باللبوس كم بري في سجنهم ظلمان يباد كم من التعذيب فاقد للحسوس وين طياراتهم وين المضاد يوم جاء الإنزال يتبع البسوس يوم جاء الإنزال تبع البسوس يا المساجد صبر صبركم للدين مش نكوس وابشروا بالخير من رب العباد Ba ye وبيفك wa ba ye kolos, ba ye ferja wa ba الشباب فهد جهاده باعتقاد فلو الغازي يشوفهم وحرس جردوه الواقية مثل الجرات سدد الله رميهم علي رس خلوا امطير وطير اهرمان ذي تعدهم وهم اصطرموا ذي تعدهم الله على طهعدك قطر مزن الماء وما نس نس نسوس عد ما في <تصفيق> كفها يعان صاد يتلو القرآن بقامة والجلوس يتلو القرآن بقامة والجلوس يتلو القرآن بقامة والجلوس يتلو القرآن بقامة والجلوس